وَنَدَيْنَا هُمْ مِن الجَانِبِ الطَّائِرِ الأَيْمَنِ وَقَدَّمْنَاهُ لَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان أنزر به مرضيا واذكر في الكتاب إبليس إنه كان حبيقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم ذريات ادم من ذريات ادم ومن من حملنا مع نوح ولذريات ابراهيم ومن ذريات درهم واسراءيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتنى عليهم آيات الرحمن خلوا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاروا الصلاة واتبعوا الشاوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وآمن صارخ فأولى الذين دخنوا الجنه فاولئك كانوا دخنوا الجنه الا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كانوا اذوماثيا مِنْ سِرَاهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا فِي كَلْجَنَةِ الَّتِي نُورِثُ مِن عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا